بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له في السماوات وما في الارض وله في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما في الأرض وما يعلم ما في السماوات وما ينزل فيها وهو هو الرحيم غفور وَقَالَ <تصفيق> الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ <تصفيق> وَلَا تَتَّبِعُوا أَمْوَاتًا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَسْمَعُوا وَلَا يَعْقِلُونَ وَقَالُوا مَنْ أَحْيَاهُ مِنَ الْمَوْتَى وَهُمْ رَمِيمٌ وَقَالُوا مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ في مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ يزير الذين أمنوا للصالحات أولئك هم أفرت ورزق كريم والذين سعوا فيه آياتهم وعجزين أولئك هم أعزائهم من رجل عليم وذل الذين أترهب الذي أنزلك من ربك هو الحق ويعدي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ وَأَفَتَوَلَّى عَنْ آلِهَتِهِ زُبَيْرٌ وَلُوطٌ وَعَامِرٌ وَفُطْرٌ وَيُسُدٌ وَجَاعِلٌ فَأَخَذَهُمُ الضَّلَالَةُ وَلَا يُنْقِذُهُمْ مَنْ جنة إن نشأ نخسد بهم الأرض أن نسقط على منكسف من السناء إلا في باركنا آل تنقل لعبد المنين ولقى آدل داود منا فضلا يا جبار أبو جمعه والطن والنال الحديث أن يمسى في صليمان اللي حفظه واشاره ومواحه واشاره واسمان ومن الجن من يعمل من عليهم لرب من يزور منهم على امريان لكم العذاب السعير يعمل من الله يشاء من وقدونه واسعة يعمله أهل داود الشكرا يعمله أهل داود الشكرا وقليل من عباده الشكر فلما قضينا علي الموت المهدر لما لا أعودي إلا داها من الساعة فلما قواتنا داوجنا الله كم على لقد كان أهل السبعين في مسكنهم آية جنتين عيامين وشمالكم من رزق ربكم أشكرونا بلدة طيبة ورد وفور فأعرضوا فرصناهم السيدة العليون وقتلهم جنتين جنتين جواتهم خمط وعسل وشعين من السدر قليلة ذلك سنوى كفروا منهم بين القرى التي فارقنا فيها القرى الظاهرة وقدرنا في السير صيروا فيها بياني وأياما آبين فقالوا ربنا ما عزنا أسفارا وظلموا الأنفسا وجعلناه حديثا وزقهم كل ممزاقا إن في ذا جناية لكل صبا الشكور ولا قصد قصدت على إبني صنم فتوى ولا فريقا من المؤمن وما كان لواحد السلطان إلا أن أرى يوما بلا خدم من ومنها في شك وربك على كل شيء حفيز ولدعونا لا ولا في الشرك وما ولا يتنفع شفاعة عنده إلا لمن أذنى له أداء لا يفزع عنكم قال ربكم قالوا وهو العلي الكبير من يرزقكم من السماوات العرض قول الله وإن أعيكم أعلى ونحفظوا ولم يقول قول لا تسألون عما يجرمنا ولا نسأل عما تأملون اُنْيَزْوُرُ رَبَّنَا سُمَّى يَفْتَحُ بَيْنَ النَّاسِ الْحَقُّ وَالْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِي الَّذِي لَا حَظَّ لِشُرَكَائِهَا كَمَا بَرَزَ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ وَحْدَهُ وَكُنَّا لَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا لِمَ لَا نُزَّلَ عَلَيْهِ جُنُودٌ مِنْ السَّمَاءِ فَأَتَاهُمْ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ أَنْتُمْ لَكُمْ مَا آمَنْتُمْ بِهِ قَالُوا بل كنتم مجرمين وقال الذي يستقفوه الذي يستقبل بل مكر عليه النهار يتأمرون لأن نكفر من الله ونجر واندادا ويصرون لأمد المرار عليها ويجعلنا لأولار في عاق لنكبر ونجزون إلا في قرية منذير الله قال مترهوها انا بما ارسلتم كافرون. وقالوا ما احنا سرم ولو لا ذو ما نحن بمعذبين. قل ان ربي يرسط الرزق لمن يشاء ويقبل ولكن من الناس لا يعلمون. وما أموركم على أولادكم التي تقرروا عندنا صرفها إلا من, من أمنوا على الصالحة لَهُمْ لهم جزاء فيما عرضهم في الغرفات آمنون والذين يسعر فيه يجاد المعزين أولئك العلام يحضرون قول إن ربي يصدر القلب يشعر من فقط من الشيء فهو يخلفه وخيره وعزقينه ويحشرهم جميعا ثم يقول ما يكتهى أولا يبنك أهو يعبدهم قال سبحانك انتقلين من دون الملك أكثرهم منهم يملك معظكم لبعض النفع ولا ضروا لقول الذي يرنقوا على منها الذي كنتم يتكذبون وإذا تتلعوا ويأتوا رجلات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدقوا عمك يرنعوا ما هذا إلا مفترا فقال الذين كهلوا الحق لما اجيهم من اعذاء الناس يحرمون وما اتيناهم من كتبه رسولنا وما ارسلناها اليهم قبلك من نذير فكذب الذين من قبلهم وما بالهم من الشعر ما اتيناهم فكذبوا رسولهم فكذبا أعيزكم بباحث أن تقوموا إلا إما اسمى وفراد أصمد فكروا ما غصاركم من جنة ولا نذير لكم من يدي عزام شديد قل ما أسألتكم من عجل فولكم نذير إنا على الله وهو على كل شيء مشاهيد قل إن ربي يغرر حق على الغلوب قل الحق وما وما يعيده قول إن ضلط فإنما أضل على ناسي وإذا اتدى الفماج محيين يا ربي إنه سني قريب ولو فلا من مكان قريب وقالوا امنا بي وان لو من مكان بعيد وقد انتفروا بي من قبل ويضحوا من غير مكان بعيد وحيل باب وحيل ما اشتون كما فعل باشياءهم من قبل انهم كانوا في شك